ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون له ولا كلا توعده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 أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.